ضقت الدنيا وحزنت لا صار عندي حكي واجد وغصب عني سكت لا صار عندي حكي واجد عني سكت لا شوقي حاولت ما قدرت لا ضقت الدنيا وحزنت لا صار عندي حكي واجد عني Seket seket, ollaan saaneet hakki vuojen, ollaan saaneet Mä en lävää, vallaa, shahit. Anna, jos olemme, vetti. Anna, jäädään kanssasi, vetti. Ei ole شر واحد لضاقت الدنيا وحزنت لا مصابع عندي حكي سكت سكت وقعك ثاني نحترق شوق ونعاني تاني كل لحظة تمر ومتعود ثاني انك لي ولك هذا بعض لا يحتمل اذا قلبي المغتلى المغلوب في امري تاني واقعي ووقعك ثاني نحترق شوق ونعاني كل لحظة أمر الدنيا وحزن حزن. أصاب عندي حكي واجد غصب عني سكت سكت. أصاب عندي حكي غصب عني سكت. <تصفيق> لازت الشغل حاولت أقاوم ما قدرت حاولت أقاوم ما كدر حاولت ما كدر حاولت أقاوم ما